ثلاثة. استمع إلى نطق الحروف التالية ثم أعده وهب هب هب ترك أتراك بت ثلث اثنان، حث ألف قف خف كتب مكتب مفك